دانا من بدري بستنيتي وفيني قاعد لي وحدي أفكر فيكي و استنتي بيدي اصبر الان اقول في الوقت حاسنا بنوراي محظوظ دنا ذا برضا دنا الهوان مكتوب للفؤاد العين ان بالمحظوظ دنا ذا برضا دنا الهوان مكتوب للفؤاد العين ايه اللي نفسه كيما وعيدي شلفتي للميعات ايه اللي نفسه كيما وعيدي الورد راحي بل وانا اللي قطف بيدي والشمع راح ينطفي وقف في ليلة سايدي يا ترى المحبط صلبي يا بولي السؤال حيد اللي نشغال عليه يا قرن ما حب Sång jag sång jag sång jag sång jag sång jag sång jag sång jag sång jag sång jag sång jag Jag ville därför att ha dig. Lindejärn i alla alla. Ja ja ja ja, jag förbi Thank